الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغوا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهجر الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم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 ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أ فلا تذكرون. يدبر القمر استباحة الأرض ثم يخرج لي ثم يخرج لي يوم كلام قدره ألف سنة مما تعدون.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 وَجَعَلنا لَهُم السَّمْعَ وَالابصارَ وَاللَّفِيدَةَ قَلِيلا ما تَشْكُرون وَقَالوا إِذَا ضَلَلنا فِي الأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد فَالهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِم كَافِرون قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ إلى بكم ثم إلى ربكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تراذ المجرمون لك سرعسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا لعم الصالح إن مؤمن ولو شئنا لأتينا كل نفس هدانا ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب القلد وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم لا تستحملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم يستكبرون الله اكبر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 تتجافى جنوبهم عن المضايع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن رزق لهم يوفقون فلا تعلم نفسهم وأخير لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا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 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يَبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ٱلْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الله أكبر نذل الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كن عبدوا إياك المستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم من الله أتى على الإنسان شين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من لطفة أمشاي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان منزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوماً كان شره مستيرا ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم وأسرى إنما, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا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 وجاليت عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بألية من فضة أثواب كانت قواريرا قوارير من فضة, فضة قدرها تقديرا ويصطون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم وذار مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم نؤلئم منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ تَنَوَّرَ وَرَأَيْتَ الْعَيْنَ مَوْكًا كَبِيرًا آيَنَهُمْ ثِيَابُ نَدِفٍ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقُ وَحُلُلُ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تزيلة فاصبر بحكم ربك ولا تطيع ولا تطيع منهم آثم أو كفورا وذسرا اسم ربك بكرة ورطيلة ومن الليل فاسجد له وسبح ليل طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه شجرة فمن شاء اتقد إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر